ألم يروكم أهل كنا من قبلهم من قرن مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم دراراً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 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَنِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ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 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحية إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى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 فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ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 من يشاء إلا يغله وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُل أَرَأَيْتَكُمْ إِن أَتَاكُم عذاب اللّهِ أَو أَتَدْكُم السّاعةَ وَعِيرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خذائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه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 فَتَقُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُ أَهَلَاءَ إِمَّا نَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ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 إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقد لي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين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 وهو الذي يتوافقكم بالليل ويعلم ما جرحتن بالنار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم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 ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنقَذَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ۚ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 قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَذَانَ اللَّهِ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 وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين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 وما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين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 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ خَنِيفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّنِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانُ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 وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلٌّ هَذِينَ وَنُوحًا هَذِينَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آباء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 أولائك الذين آتينهم الكتاب والحكم والنبوة، فإيه يكفر بها هؤلاء؟ فقد وَكَلْمَا بِهَا قَوْمٌ لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَأَكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ دَاهُمُ قل لا عَلَيْهِ عليه أجرا إن هو إلا وَمَا للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء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 وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَن وَلَا أَبَاكُمْ قُل لِلَّهِ ثُمَّ دَرُوهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ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 وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَاءَ الْظَالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ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 إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبْبِ وَالْنَوَاعُ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَالِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّتُ فَكُونْ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَدَعَالَ اللَّيْلَ سَكَنَوْنَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا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 فأخرجنا منه خضراً، نخرج منه حبباً مترابباً، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات، وجنات من أعنبان والزيتون والرم. كان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه. إن في ذلكم لا آيات لقوم يؤمنون، وجعلوا لله شركاء الجن، وخلقهم وخرقوا.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 من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 أَدِلُّكُمْ وَإِنْ أَقَاطَعُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا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 فَمَن يُرِد اللَّهَ أَن يَهْذِه وَيَشْرَح صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِد أَن يُظْلَهُ يَجْعَل صَدْرَهُ ضَيِّقًا أَرْجَعَ وَمَن يُرِد أَن يُظْلَهُ كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السماء.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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَاشِرَ الْجِنِّ قَدِ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ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 وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.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 فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.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 إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَى فَيُنَبِّئُكُم بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَتُذْكُرِينَ حَرَمًا مِنَ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّ أما اشْتَمَلَتْ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 قل لا أجد في ما أُوحى إليّ محرماً على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة، إلا أن يكون أَوْ أو دم مسفوح أو لحم خنزير، فإنّه رجس أو فسق، إلّا لغير اللّاجب. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذٍ ذُو فِرٍّ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِنَّ شُعُومَهُمَا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 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ عشده وأوف الكيل والميزان بالقسط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 ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدا وهدوا ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ قَائِمَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِراَسَتِهِم لَغَافِلِينَ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 ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبؤهم بما كانوا يفعلون من جاء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 وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللي يبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم